كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خير للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولن يعمد دار المتقين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 الذين تتوافهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم دخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل إلا أن تأتيهم اِذَا تَو أو يَأْتِى أَمْرُ رَبِّكَ كَذَالِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ